يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَوْنَ النَّاسَ سُكَارَى وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علاقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرح ما نشاء وإلى أجن مسمى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 وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَيِّهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِمْمُكْرِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاعد من حديد كلما رادوا أي يخرج منها من غم من أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٍ وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدَ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 ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُنْفُضُوا ذُرَاّهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن عَظَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فجتانبُ لجس منِ الأوثان وجتَانبُ قون الزور هنا ف لللهه غيير مشرركين وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الْقَيْرُ أَوْ تَهُوِي بِهِ الْرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقًا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبَ لكم فيها منافع إلى أجر مسمى لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محلها إلى البيت الأديق.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 والبدن جعلناها لكم من شائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 وَلَا يَنصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فك أيم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيدة.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 وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَنَّ يَوْمًا عِندَهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ فَتَجْعَلُونَهُ كَصَفْحٍ مِّنَ الْبَحْرِ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 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْإِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٍ غَفُورٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه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 وَأَيِّ سُلُبَهُمُ الْذُّبَابُ شَيْءٌ لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ ضَعْفَ الْقَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلَهُ وَمِنَ الْنَّاسِ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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مل تأبينكم إبراهيم وهو سمّاكوا المسلمين من قبل من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا